موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور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 فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما مَا تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم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 إيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريةهم، وما ألتناهم من عملهم. من شيء. كل مرء بما كسب رهيهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساقون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعو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 أو صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقلون.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 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا